مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آل إربكوا تكذبان؟ هل جزاؤن إحسان إلا الإحسان؟ فبأي آل إربكوا تكذبان؟ وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبَانِ مُدْهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبَانِ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 ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ